كتبنا بدم الغالي بيانا نخبر من نحب بما دهانا وننقل صورة عنا إليكم ترون بها الحرائق الدخانا ترون مدامع الأطفال لهم يجمدها الجليد على لحانا ترون نساءنا متلافعات بحصرتهن ينشدن الحنانا ترون شيوخنا عجزت خطاهم فما غربوا ولا وجدوا الأمان ترون بيوتنا صارت قبورا وتحترك ركام هدف نور آنا أحبتنا أعادينا قصات فلا تتعجبوا مما ترانا هم اختطفوا هدوء الليل من ومن اجوائنا سرقوا شزانا نلوذ بمن ارانا الحق حقا ومن بظلال رحمته احتوانا اما والله لا نخشى يظل براغم قصوته جبانا أما والله لا نقشاعدون يظل براغم قصوته جبانا